بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبدأ الآن شاء الله بالأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للجواب الصواب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سائل يقول هل يجوز لإنسان أن يجتهد في إفتاء بعض الناس إذا كان لم يوجد من يفتي أو لم يتيسر سؤال العلماء بسم الله الرحمن الرحيم يقول هل يجوز أن يجتهد في الفتوى إذا لم يوجد عالم نفتيه سنقول إذا كان جاهلا كيف يجتهد وعلى أي أساس يبني اجتهاده والواجب على من لا يعلم الحكم أن يتوقف واذا سئل يقول لا علم عندي الملائكه لما قال لهم الله عز وجل انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ماذا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما كون يقول اذا لم يجد عالم نفتي انا بفتي اخبط صواب ولا خطا غلط هذا ما يجوز هل واجب ان يقول للمستفتي اسأل العلماء والان ولله الحمد الاتصالات سهلة سهله يتصل عن طريق الهاتف عن طريق البريد السريع والبطيء الحمد لله الأمر ميسر نعم جزاكم الله خيرا. السائل يقول هل صدرت منكم فتوى بأن صوت المرأة ليس بعورة نعم صدرت منا هذه مستندين إلى قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا نساء النبي لستنك أحدا من النساء إن تقيتنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فنهى الله عن الخضوع بالقول يعني لا تخاطب المرأة الرجل بب ب ب بقول اللين يؤدي إلى الفتنة أما مجرد الكلام فلا فلا سبعورة وها النساء تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأل بحاظ الصحابة ولا يقول لها كلمني سرا لان صوتك عوره فالصوت ليس بعوره لكن الخضوع بالقول بان يكون كلام المراه لينا يوجب الشهوه هذا هو الممنوع لكن يبقى النظر مخاطبه المراه للرجل الاجنبي الذي ليس من محارمها هذا هو الذي فيه تفصيل طويل عريض وإلا لا يمكن نقول لامرأة مرث مع السوق ودقها رجل سلم على الرجل ما سلم على الرجل والرجل لا يسلم عليها أيضا نعم جزء الله خير يقول صح في العديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا يسأل ما هو الحدث الظاهر والله أعلم من الحدث كل ما أوجب فتنة حصية أو معنوية فالمبتدعة مثلا إذا ابتدع ونشروا البدرة في في المدينة فإنهم يستحقون ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك من أحدث بقتل أو نهب أو سرقة أو ما أشفى ذلك فإنه يستحق ما دعا به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما مجرد المعاصي الصغيره او الكبيره التي لا تعد حدثا وفتنه فانها والله اعلم لا تصل في هذا الحديث نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول اذا قضيت الصلاه في المسجد النبوي ثم انشا بعض المتاخرين جماعه فهل لهذه الجماعه أجر الف صلاه لا ليس للجماعة الثانية أجر الجماعة الأولى لكن الجماعة أفضل من الانفراد بمعنى أننا إذا دخلنا جماعة وقد انتهت الصلاة فالأفضل أن نصلي جماعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله لكن أجر الجماعة الأولى لا تتركه الجماعة الثانية نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الصلاة على الزم وقد اشتهر عند بعض طلبه العلم أنه لا تقام الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى وهذا ليس على إطلاقه بل نقول في المسألة التفصيل فإن كان المسجد معدا للجماعات كالمساجد التي على الطرق عند المحطات أو, أو داين عن المحطة فهذه تعاد فيها الجماعة بلا اشكال لانها لم تعد لجماعة خاصة راتبة فكلما جاء جماعة ونزلوا صلوا في هذا المسجد وهذا لا اشكال فيه ولا اظنوا احدا ينازع في الجماعة الثانية التي تبعد الاولى نشروعها الثاني القسم الثاني ان يكون معتادا في هذا المسجد ان تقام فيه جماعتان هذا فهذا بدعه وينهى عنه القسم الثالث ان يكون هذا المسجد له جماعه راتبه فدخلوا ناس بعد انقضاء الصلاه فهنا نقول صلوا جماعه صلوا جماعة فهو افضل ويدل لهذا ما, ما ذكرته من الحديث حديث ابي من كعب صلاة الرجل مع الرجل أكل قم وحده أزكى من صلاة وحده وصلته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحبه لله الله اللظيف وكذلك أيضا الحديث الآخر دخل رجل قد فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فيصلي من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام احد الصحابة فصلى معه فاقيم الجماعة بعد الجماعة الاولى لكن هذه ليست راتبة فصار اقامة الجماعة بعد فصار اقامة جماعتين في مسجد واحد ينقسم الى الى أربعة تقسام ثات تقسام نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول قلتم يا سماحة الشيخ أن ساعاتها من الجمعة الخمسة تختلف إن, إن ساعات لأن إن إذا وقعت مقول للقول تكون مكسورة مكسورة كما قال ابن مالك أو حكيت بإيش <تصفيق> <تصفيق> ما هي نحوه أو حكيت بالقول وان شئت أن تأخذ مثال من القرآن لتقيس عليه فأخذ قول الله تعالى قال إني عبد الله نعم يقول قلتم يا سماحة الشيخ إن ساعات يوم الجمعة الخمسة تختلف عن الساعات الوقتية نعم. نرجو أن توضحوا لنا وضحنا ذلك ما فهم, ما فهم كثير ساعات كيف كثير سامعنا هذا السؤال سبحان الله. طيب. الساعات التي التي بين أيدينا الآن محتثة ما كانت معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان رسول يقول من جاء في الساعات الأولى ومن جاء في الثانية ومن جاء في الثالثة ومن جاء في الرابعة ومن جاء في الخامسة نقسم الزمن من طلوع الشمس يوم الجمعة إلى مجيء الإمام نقسمه إلى كم خمسة أقسام فإذا قدرنا أن بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات هنا تتوافق الساعة الوقتية والساعة التي جاءت في الحديث وإذا قدرنا أنها أقل اختلف الحكم وإذا قدرنا الأكثر اختلف الحكم أيضا وهذه جماعة هقول أن اقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمس اقسام كل قسم هو الأول الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ كيف نربط بين قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما نعم قال قتاده فقلنا لأنس فالأكل قال ذلك أشر أو أخبث رواه مسلم الجمع بينهما سهل لأن النهي عن الشرب قائما ليس تحريم للتحريم بل هو من باب الأدب أن لا يشرب الإنسان قائما فهو مكروه. والمكروه قال أهل العلم إنه تبيحه الحاجة يعني ليس من شرطه الضرورة ولهذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق وهو قائل أخبرني عن الشن قم ما هو الشن متى الشن نعم القربة البالية القديمة القربة القديمة تسمى شنا والغالب أن القربة القديمة تكون أبرد من القربة الجديدة شرب منه وهو قائم عليه الصلاة والسلام وشرب من ماء زمزم وهو قائم مع هذا ليس ضرورة بامكانه ان يجلس فيكون ما, ما رواه الترمذي من كونهم ياكلون ويشربون وهم يمشون لحاجة يخشون إذا جلسوا مثلاً وهم جماعة ماشيين لغرض أن يفوت غرضهم فيكون هذا جائزاً نعم جزاكم الله خيراً سائل يقول ما حكم الجمع والقصر في حالة المسافر إذا وصل إلى المدينة نعم أما إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه ينتهي القصر والجمع لأن القصر والجمع مربوط. بسبب وهو السفر فاذا وصل الى بلده انقطع السفر ولهذا لو انه دخل عليه وقت الظهر وهو في البر لم يصل للبلد ثم وصل البلد كم يصلي اربعا تمام وهل يجمع الظهر مع العصر في هذا المثال لا تننته السفر طيب ولو أن دخل ولو دخل عليه ولو دخل عليه وقت الظهر وهو في بلده ثم سافر قبل ان يصلي فكم يصلي لا ركعتين لماذا ركعتين ليش اربع يبقى مثل عزيز الظهر وهو في البلد بلده ثم خرج قبل ان يصلي وصلى الظهر في في البر في سفره كم يصلي ركعتين لماذا قلت اولا اربعا هم نقول كل... اول خرج طيب يا خرج بعد دخول الوقت تفضل دخل الوقت وفي البلد وهو مقيم في بلده ثم سافر وصلى في البر بعد ان خرج من الب... من البلد كم يصلي ها يتم الصلاه لا لا يتم الصلاه يصلي ركعتين لقول الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض إيه؟ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه وهذا ضرب في الارض وصلى وهو ضارب في الارض فيصلي ركعتين والعكس كما قلت لكم في المثال الاول لو ادركته الصلاه وهو في البر ثم وصل الى بلده فانه يصلي أربعة لأن أنت ضارف ولكن إذا كان الإنسان في بلد غير بلده، فإنه يجيب المؤذن ويصلي مع المسلمين ويصلي كم؟ يصلي أربعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به و... ولقوله ما أدتهم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا فقال تلك هي السنة وهذه مسألة تشتبه على بعض الناس تقول الصلة صل أبدا قال أنا مسافر كأنه يقول المسافر ليس عليه ليس عليه جماعة وهذا غلط فهم غلط المسافر عليه الصلاة جماعة ولعلكم تذكرون أن نواه تعالى قال في القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت الأم الصلاة في حال الخوف فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف ومعلوم ان, رأ... أن الخوف الذي وقع للرسول كان في اسواق ففي حال الأمن من باب أولى فنقول للمسافر هل سمعت النداء اذا قال نعم ماذا نقول له نقول اجب كما ان المسافر ايضا اذا نزل في في بلد وحان وقت صلاه الجمعه وهو في نفس البلد وقال المسافر ما اروح للجمعه ماذا نقول له نقول اليس مؤمنا سيقول بلى نقول اسمع الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اما اذا كنت في السفر فهذا لا جمعه لا جمعه عليك ولا تصح لك جمعه ايضا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يقيم جمعه في اسفاره وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردك نعم جزاكم الله خير نعم هذا سؤال لا بأس به وجيه وإن, وإن كنت قد تسورت الجدار ما كتبت يقول إذا أما المسافر اناسا مقيمين فماذا يصنع نقول يصلي رفعتين و... ويعلمهم بأنه مسافر فإذا سلم أتم نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يطلب من فضيلتكم إعطاء نصيحة للنساء التي يأتين الحرم ويستغنى بأمور الدنيا ولا يثمن الصفوف النصيحة لهن ولرجال أيضا المساجد بنيت لأي شيء للصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رايتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ادعوا عليه بأن الله لا يربحه فإن المساجد لم تبنى لهذا وقال إذا سمعتم من ينشد ضالة يقول من عين الضالة فقولوا لا ردها الله عليك لأن المساج لم تبل لهذا وقال للأعرابي الذي بال في جانب من المسجد وقصته مشهورة رجل أعرابي بدوي دخل المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووجد فيه فصحة واحتاج إلى البول ما خرج يطلب مكان يقول فيه قال هذا المكان فسيح فجعل يبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا منكر ولا حق ولا معروف منكر ولهذا زجره الصحابة سجروه فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه أي لا تقطع عليه بوله خلوا يبول، يكمل نعم كمل الأعرابي البول ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء صبوا عليه ماء واذا صبوا عليه الماء يشكون يطهر فزالت المفسدة اما الاعرابي فدعاه وقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر والاذى انما هي الاسترات والتكبير وقراءه القرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام اشفالك الحكمة حكمة, حكمة كلمه باللطف قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا عرامي تحجر رحمه الله عز وجل لان محمد صلوات الله وسلم عليه ايش خاطبه باللطف واللين وتركه حتى يقضي بوله والصحابه رضي الله عنهم دجروه فاراد ان تكون الرحمه له وللرسول نعم لو قال الله محمد ومحمدا ما في باس لكن ولا ترحم معنا أحدا يتحجر رحمة الله سبحان الله على كل حال الحكمة في بقائه وهذا من باب درء أعلى المفسدتين في إيش؟ في أثناهما يعني إذا كان لابد من ارتكاب مفسدتين احدهما أخف ارتكب الأخف بقاء يبون أخف أولا لعجل أن ينحصر البول في مكان واحد ثانيا لأن لا يتضرر هذا الاعرابي بانقطاع بوله لأن البول إذا كان مسأدل الخروج ثم منعه الإنسان في ضرر عليه ولأن العرابي لو قام لو قام كاشفا توبة بدت عورته بدت عورته وصار البول يترشش حول المكان ولو أض... ولو استل توبه لا لتنجس الثوب وكان في مفسده فلهذا كان المفسد... درء اعلى المفسدتين بادناهما من الامور المقرره شرعا وهذه ايضا من الامور التي ينبغي الإنسان ان ينتبه لها في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أقول المساجد لم تبنى إلا للصلاة والذكر والتحدث فيها بأمور الدنيا إذا كان من باب البيع والشراء وإنشاد الظالة أو كان يشوش على, على الآخرين فإنه يمنع وأما إذا كان ليس به بأس وإنما هو كلام مباح فهذا لا بأس به لا بأس به بشرط الا يشوش ولهذا كان الصحابة يشدون الأشعار في مسجد رسول يشدون الأشعار في مسجد رسول عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا سائلة تقول ما هي صبغة الشعر الجائزة للمرأة وما حكم قص الشعر أسفل من شحمة الأذن الأصبار مما خلق الله لنا في الأرض توافق هذا ما الذي قلت توافق ما الذي قلت نعم احسنت بارك الله فيك وما خلقه الله في الارض فهو حلال كل ما في الارض حلال لنا لان الله امتن علينا بذلك هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ان كان حيوانا فهو حلال الا ما قام الدليل على تحريمه فبنتم ولهذا لو وجدت طيرا فصدته فقال لك زميلك هذا حرام لا تاكله وقلت انت هذا حلال ساكله من المطالب بالدليل <تصفيق> الذي حلل والذي حرم <تصفيق> الذي حرم فالاصل حل كذلك اصبع الاصباغ مما خلق الله لنا في الأرض فالأصل فيها الحل لكن يمنع من صبغ يحاد به الصابق سنة الله عز وجل وذلك صبغ الشيب بالسواج فإن هذا حرام لا يجوز الإنسان أن يصبغ الشيب بالسواج لأن هذا مضاد لسنة الله عز وجل سنة الله ان الإنسان إذا كبر يبيض شعره كما قال زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا، هذا أمر لا بد منه فإذا جاء إنسان بموه يقول على أنه شاب قال بس طال اللحية بالسواك لأجل من قال هذا الشاب له خمس ألاث سنة وربما يكون له سبعون سنة يجوز هذا ولا لا يجوز اولا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد وثانيا ان ورد وعيد شديد على من صبغ بالسواد والعياذ بالله فهو حرام وقد قال بعض الشعراء نسود اعلاها وتأبى اصولها ولا خير في فرع اذا خانه الاصل صحيح هذا ولا لا كيف أصولها أصولها بيضة لا بد بعد يوميا يطلع البياض من الأصول فاعلاها مسود ولكن خانه أسفل نعم مسود وعلاها وتأبى أصولها ولا خير في فرع إذا خانه فأصول. انت على كل حال العبرة بالقوة والجلد وكم من إنسان كبير السن شيخ ولكن همته وعمله عمل الشاب وكم إنسان بالعكس طيب إذا ما الذي احمر الأصباق ما هو الأسود الذي يغير به الشيء فإن خلط الأسود بأحمر بأن خلط الكتم الحناء يجوز او لا يجوز يجوز لأنه ليس أسود خالصا طيب غير الأسود من, الـ من الـ الألوان ينظر إذا كان هذا اللون لا يصبوا به إلا نساء الكافرين صار حراما. ليش؟ تشبه الكفار. اذا كان إذا كان هذا هذا الصبغ لا يصبوا به إلا نساء الكافرين صار حراما من أجل التشبه. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اتدرون ماذا علق على هذا الحديث شيخ الاسلام تيميه قال اقل احوال هذا الحديث التحريم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لأنه قال فهو منهم فاقل احواله ان يكون التشبه حراما أما مسألة قص الرأس فقص الرأس أيضا يفصل فيه إذا كان قصا يعني عميقا بحيث يكون هذا الرأس للمرأة كراس الرجل هذا حرام إيش الدليل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء والرجال وإذا كان ليس كقص رجل نظرنا أيضا لاحظنا امرا آخر هل هذا القص يكون على صفة قص نساء الكافرين فهو يكون حراما لأنه تشبه في نساء الكافرين ومن تشبه بقوم فهو منهم أما إذا, كان لا يكون أما إذا لم يكن مشابها لقص الرجال ولا لقص النساء فقد اختلف العلماء وفي ذلك على ثلاثة أقوال قول إنه محرم والقول الثاني إنه مكروه والقول الثالث إنه مباح فعرفتم هذه أقوال ثلاثة ذكرها أن العلم في هذه المسألة نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ذكرتم أن غسل الجمعة واجب لا لا الحق حق يكتب باقي باقي الان دقيقتين يلا هات يقول ذكرتم ان غسل الجمعه واجب الحديث وجاء في الحديث من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل الا يصرف هذا الاول من الوجوب الى استحباب يقول الشاعر كناطح صخره يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل الوعل ينطح الصخره علشان يفتتها وما الذي تكسر قرن الوعل فلم يضرها واوهى قرنه الوعل هذا الحديث بارك الله فيكم هذا حديث مرسل وفي صحته الى رسول نظر ثم إن أسلوبه ليس عليه الطلاوة طلاوة الكلام النبوي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل في الغسل أفضل يعني أنت إذا سمعت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما إذا كنت تكثر من قراءة الحديث النبويه تجد له رونقا وطلاوة ليس كهذا هذا كلام فالحديث هذا ضعيف؟ ولا يمكن أن يقاوم حديث أبي سعيد الذي أخرجه لعيمة السبعة بلفظ صريح واضح غصل الجمعة واجب على كل محتل وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين لعدم مقاومة الحديث حديث سمر على الإستثاري لحديث أبي سعيد نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول أو يسأل عن معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته نعم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة ونهى أن يقبح الوجه أو يضرب. <تصفيق> وقد اختلف علماء العلماء في معنى هذا الحديث. بعد أن صحوا، أما من أنكر صحته فهذا له باب وجواب. لكن من أثبته اختلفوا فيه على وجهين. الوجه الأول. خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها الله عز وجل فتكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق مثل ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك ومنهم من قال خلق الله آدم على صورة الرب عز وجل ولكن لا يلزم أن يكون مماثلا له لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء فاذا قال القائل كيف يكون غير مماثل وقد قال على صورته قلنا لا يلزم من الصورة التماثل ألم يكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الجنة أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر هل يلزم أن يكون مماثل للقمر لا يلزم أن يكون مماثل له فلا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء ان يكون مماثل للشيء قل العبارة هذه شوفان جيد في التعبير لا يلزم لا لا يلزم ان يكون مماثل لا لا اريد العبارة اني قلت ايه صراحة من حلفظها فضل على طيب رحنا قلنا لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء ان يكون مماثلا للشيء نعم وهذا واضح وقد ضربنا لكم مثالا في اهل الجنه ان متخلق الجنه على أول زمرة على صوره القمر ولازم التماثل نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز شد, شد الرحال الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لماذا تشد الرحال الى قبر الرسول نسال <تصفيق> س... لأ... لاسلم عليه <تصفيق> نقول ان الله قد كفاك اي انسان يسلم على الرسول في اي مكان فان تسليمه يبلغه ليش تشد الرحال تكلف الناقه وتكلف نفسك ولا ت... أه... تسلم اجره تذكره وغير ذلك فلا يجوز أن يشد الإنسان الرحلة إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقل ما فيه أنه إضاعة مال وإضاعة المال محرمه لكن لو شد الرحلة للمسجد النبوي يجوز أو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد في حال الا الى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى واذا وصلت الى المسجد قم الرسول، بزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام زر قبر الرسول وصاحبيه، ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وقم بزياره امين المؤمنين عثمان رضي الله عنه في البقيع، وبزيارة اهل البقير كلهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يزور البقيع ولكن تزور البقيع لأي شيء ما الحكمة في ذلك الأخ لا واحد قوامنا واحد ايش احسن بارك الله فيك. زيارة القبور ليس لأجل أن تدعو, أن تدعو الله عندها ولا أن تستغيث بهم بأهل القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للأمة المبين لحكم الشريعة قال زوروا القبور فإنها تذكركم الموت وفي لفظ تذكركم الآخرة هذا المقصود هؤلاء القوم هم الآن في بطن الأرض لا يملكون زيادة حسنة ولا نقص سيئة من اعماله وأنت الآن إيش على ظهر الأرض تستطيع أن تزيد حسنة في حسناتك أو أن تستغفر من سيئه فتذكر تذكر الموت تذكر الآخرة وهي دار الجزاء هذا هو المقصود وهل عندك عهد, عند الله؟ عهد من الله أنك ستبقى مدة بعد هذه الزيارة أجيب لا اذا يا أخي ما تذي لعلك تزور هؤلاء الموت صباحا ويزورك أقاربك في هذه القبور مساء فاستعد استعد الموت تبير الله عز وجل مما فردت بحق الله وفردت بحق عباد الله هذا هو المقصود من زيارة القبور أما الدعاء عندها فلا إذا أردت أن تدعو الله أدعو الله في بيوته وهي المساجد أما أن تخرج هناك لتدعو فهذا غلط طيب وأقفح من ذلك أن يخرج ليدعو أهل القبور ليدعو أهل القبور يقول يا, يا ولي الله يا سيدي يا فلان افعل بي كذا وكذا ارزقني هذا ماذا, ماذا نعتبره شركا اكبر لا اكبر يستحق فاعله ما ذكره الله في قوله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من الانصار نسأل الله تعالى ان يختم لنا ولكم بالتوحيد والاخلاص والسنة انه على كل شيء قدير و آخر سؤال السؤال الأخير معظم الناس لا شيخ يكللونها بحبهم لكم في الله وهذا السائل يقول لقد استعنت بأحد السحرة في موضوع هام فهل علي عليئثم وما هي الكفرة هذا الجواب على هذا السؤال يكون بيني وبين السائل فهو بعد أن فعل جاء يسأل الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يقدم على شيء أن يسأل عنه أولا أرأيتم لو أن الإنسان أراد أن يسافر إلى مكة من المدينة هل يسأل عن الطريق أولا أو يذهب يتيه في البراري ثم يأتي يسأل يسأل أول يا أخي طريق الآخر كطريق الدنيا الطريق المعنوي كطريق الحسن لا تسلك طريقا إلا بعد أن تعرفهم أما بعد أن يفعل الشيء يأتي يسأل ولهذا نحن في هذه المناسبة نحث اخواننا الذين يذهبون إلى العمرة أو إلى حج أن لا يقدموا على ذلك حتى يعرفوا كيف يحرمون، كيف يطوفون كيف يسعون كيف يقصرون أو يحلقون حتى يعبد الله على بصيره